بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول السائل صدرت فتوى من سماحتكم أن من تاب من ترك الصلاة أن من تاب من ترك الصلاة لابد له من عقد جديد فما حكم من لم يفعل ذلك وما حكم بقاء زوجته معه نعم السؤال يقول أنه سبق منا فتوى لأن الإنسان إذا تزوج وهو تارك للصلاه فإن نكاحه لا يكون صحيحا وعليه إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام أن يجدد العقل نقول نعم هكذا صدر منا لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخزجا عن الملة بدلات القرآن والسنة وإجمال الصحابة رضي الله عنهم وكذلك المعنى الصحيح ويسال ما ضيع بسط الادله وما احتج به من لا يرى الكفر فانه لا يخلو من واحد من امور خمسه اما انه ليس فيه دلاله اصغر واما انه مقيد في حال يمتنع معها ترك الصلاه واما انه في حال يعذر فيها ترك الصلاه لانه لا يعلم الا ذكر الله فقط واما انه عام أريد به الخصوص يكون عاما ولكن أريد به الخصوص وإما أنه ليس فيه دلالة على نفي كفر تارك الصلاه فعلى كل حال تقول ان القول الراجح الذي دل على الكتاب دلت عليه والسنة وإجماع الصحابة, وإجماع الصحابة هو أنه كافر كفرا مخج عن الملة وعليه فاذا عقد وهو في هذه الحال ثم تمنى الله عليه بالتوبه عليه ان يريد العقد يجدد العقد فياتي بشاهدين ويحضر ولي الزوجه ويقول زوجتك بنتي او اختي فيقول قبلت وانتم الموضوع نعم هل سؤال ابو الشيخ ما حكم من لم يفعل ذلك يجب عليه ان يفعل من لم يفعل ذلك فانه عاص وอาثم ولا تحل له الزوجه بهذا يجب علينا أن يفعل نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل هل اشترط للحاج أن يجمع بين الليل والنهار في وقوف عرفة وإن كان يشترط ذلك فما هو التوجيه التوجيه بالنسبة لحديث عروة الذي آت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار نعم. الواجب على من وقف نهارا أن يبقى إلى الليل هذا هو الواجب. وأما من وقف ليلا فقط فإنه مجزئ وان لم يقف في النهار أما حديث عولة بالمضرر صلى الله عليه وسلم فإنه حديث مطلق كما تعلمون لانه قال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه أو قال عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد صلاتنا هذه يعني صارت فجر في ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرض ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفته فمن المعلوم أن هذا الحديث نسأل إطلاقه لأن هناك باقي أشياء لا بد من منها في تمام الحج كالطواف والسعي مثلا لكن مراده أن من وقف في الليل أو في النهار فقد تم حجه باعتبار الوقوف فقط وأما الدليل على وجود البقاء من وقف نهارا إلى الليل فهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهبت في قليلا حتى غاب القرص ثم دفع ومن المعلوم أن الدفع قبل هذا الوقت أي في النهار أسهل على الناس فعجود الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأسهل إلى ما هو أشق يدل على أنه ليس في رخصة ثم إن الدفع في آخر النهار عند غروب الشمس يشبه الكفار في حجهم فإن الكفار في حجهم يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعماء من رجال. يعني عند الغروب دفعوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي حتى غابت الشمس فالذي نرى انه القد الصغير أنه لا بد لمن وقف نهارا ان يبقى حتى تغرب الشمس وعرفت وجه تخريج حديث عروه جزاكم الله خيرا يقول السائل بعض الناس يصلي رقعت الفجر والإمام يصلي فهل هذا العمل جائز؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي الفجر يصلي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن من دخل في الركعتين قبل أن تقام الصلاة وسار في الركعة الثانية يعني قام إلى الركعة الثانية فليتمها خبيثة وهي في الأصل خبيثة ومن أقيمت الصلاة وهو في الركعه الأولى فليقطعها حتى يدخل مع الإمام ثم إذا انتعت صلاة الإمام قضاها بعد ذلك جزاكم الله خيرا سأل يقول أو يسأل عن التصوير التصوير الفوتوغرافي هل هو جائز التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء المتاخرين منهم من, من يلحقوا بالتصوير ومنهم من لا يلحقه ولكننا يجب أن نسأل لماذا نصور هل هو لغرض صحيح أو لمجرد الاحتفاظ بالذكرى كما يقولون فهذا فإن كان لغرض صحيح كالتابعية والجواز وما أشفى ذلك فهذا لا باس به وأما إذا كان لمجرد الذكرى أو لما هو شر من ذلك كتعليق الصورة على الجدران أو لما هو مثلها أو أشد كان يصور صورة يتمتع بالنظر اليها وهي ممن يحرم التمتع بالنظر اليها فعل كل حال هذه تتبع الوسائل والوسائل لها احكام المقاصد جزاكم الله خيرا السائل يقول اخي الاكبر متزوج ويعيش مع زوجته معنا في البيت وأضطر إلى الدخول أو الدخول في البيت وزوجته لا تتحجب مني فهل لي ذلك لا يحل للرجل أن يدخل بيت أخيه وليس فيه إلا زوجة أخيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت لكن يقول سأحايف على وردي وتفوت المصالح لذلك طلب العلم والنوافل إنسان له عادة يصلي بعد بين المغرب والعشاء ما شاء الله من الصلوات النوافل فاتيح له ان يحضر مجلس علم ينتفع به وينفع غيره بعد ذلك فهل يبقى للصلاة النوافل او يحضر مجلس العلم ايهما افضل نعم مجلس العلم افضل من النوافل لان النوافل منفعة خاصه وطلب العلم عام له ولغيره اذا وفقه الله لنشر العلم الذي علمه مثل هذه القاعدة ينبغي للإنسان مراعاتها أما الواجبات فهي في مكانها لا يمكن أن تغير عن الوجه الذي فرضه الله عليه لكن النوافل احيانا تتفاضل وعند التساوي يرجى في كل شيء إلى أصله طيب من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها من النوافل الرواتب التابعة للفرائض الرواتب التابعة للفرائض ونحن يزعلنا الأخ الأخ ما هي الرواتب التابعة للفرائض لا الشاب كم هذا؟ ثنتا عشره ناسين ليس عشره أنت قلت لكعتاني قبل الفجر وركعتاني قبل الظهر وركعتاني بعدها وركعتاني قبل العصر وركعتاني بعد المغرب وركعتاني بعد العشر كم هذه؟ ثمت عشره ثمت عشره طيب الزواب المنعم الثاني يقول ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وأسقط ركعتين قبل العصر فالصواب مع من؟ مع الأول والثاني الصواب مع الثاني الصواب مع الثاني أما ركعتان قبل العصر فتدخلوا في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة لكن لا تعد راتبا الرواتب أوكت من النوافل المطلقة ولهذا في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة أي سنة راتبة فالنوافل تختلف بعضها راتب وبعضها غير راتب إذن نحافظ على ثنتي أشهر فركعتان ركع. قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان وركعتان بعد العشاء تمتاز ركعتا الركعتان قبل الفجر تمتاز الركعتان قبل... تمتاز الركعتان قبل الفجر بأمور أولا أنه يسن تخفيفهما يسن تخفيفهما يعني لا تطيل الركوع ولا تطيل السجود ولا تطيل القيامة بعد الركوع ولا القعود بعد بين السجزين خفف لكن مع الطمأنينة ليس المراد التخفيف بلا طمأنينة ولكن التخفيف مع الطمأنينة هذا واحد ثانيا أن يقرأ فيهما بشيء معين الغواتي غير تفجر الفجر ما شيء لكن راتبة الفجر اقرأ فيهما شيئا معينا فما هذا الشيء معين إما سورة الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون في الأولى مع الفاتحة أو قل والله, وقل والله أحد في الثانية مع الفاتحة أو بدلا من ذلك اقرأ قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون في اي سوره هذه في سوره البقره وفي الركعه الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ثالثا أن الراتبة أن الفجر تسن المحافظة عليهما حضرا وسفرا تسن المحافظة عليهما حضرا وسفرا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا رابعا ما ورد فيهما من الفضل حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها استمع ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها الأخ أنت من الصحاب سيبوي تعرف النحو ما تعرف من يعرف النحو لا أنت قريب من يعرف النحو النحو يعني العراب تفضل يعني ما تقول في هذا النطق ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها والمبتدا يرفع يضم المبتدا لا بد يكون مضموما وهنا قلنا ركعه ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها نعم مبتدا والمبتدا يكون ايش مرفوعا وانا اقول في قول افصح الخلق ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعته يا شيخ لا تجلس ايش اصطيح أصطيح نعم ايش اجلس اي نعم ركعتان للفجر ركعتان انتبه اصلها ركعتان للفجر خير من الدنيا وما فيها فحذفت اللام للإضافة ثم حذفت النون ايضا لان النون والتنوين عند الاضافه تحذف يقول الشاعر كاني تنوين وانت اضافه فاين تراني لا تحل مكاني تباعد عظيم إذن يا جماعه نقول ركعه المبتدا مرفوع, مرفوع بيه مرفوع بالالف لانه مثنى اين النون حذفت لايش للاضافه وركعة مضاف والفجر مضاف إليه ولا مانع ان نأتي بالبحوث الفقهيه في مثل هذه الطعمة من النحو لأنها تبين بعض الناس الذين هم من أتباع سبويه أو لا طيب ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها إيش الدنيا الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة وما فيها من كل شيء ليست خيرا من دنياك التي أنت فيها أو من دنيا زمانك خير من الدنيا من أولها إلى آخرها وهما ركعتان خفيفتان كم تتصورون أن تستغرق من الوقت كم ربع ساعة ثلاث دقائق أو أربع دقائق خير من الدنيا وما فيها فضل الله واسع، فضل الأعمال الصالحة شيء فوق ما يتصوره الإنسان إذا تمتاز فاتبة الفجر بكم؟ بأربعة أمور الأول الأخ يلا الأول التخفيف لكن بشرط أن يأتي بالطمانينه الثاني يعني ما يقرأ فيهما الثالث وما فيهما أن, أن فيهما فضلا لا يكون لأي راتبة وهو ما خير من الدنيا وما فيها هذه ثلاثة الرابع نعم كم؟ لا احسنت المحافظه عليهما حضرا وسفرا إذن انتبهوا يا اخوان حافظوا على هذه الرواتب حتى لو فاتت اقضوها لو أن رجلا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه إذا تطهر يصلي الراتب أولا ثم الفريضه ثانيا ولو أن الإنسان دخل المسجد والناس يصلون صاد الظهر ولم يصل الراتب التي قبل الظهر فإنه اذا فرغ من الظهر صلى الراتبه التي بعدها ثم صلى ثم قضى الراتبه التي قبلها أربع ركع, اربع ركع فيسن قضاء هذه الرواتب اذا فاتت ومن المهم ايضا من النوافل الوتر الوتر الذي يختم به صلاه الليل سواء كان في أول الليل أو اخره ذهب بعض العلماء إلى أن الوتر واجب وأن الذي لا يوتر يأثم حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهاده يعني من تركه بالكلية ما متركه يوم أو اسبوعا أو ما اشبه ذلك طيب الوتر تقتم به صلاة الليل سواء في أول الليل أو في آخر وبناء على ذلك لو أن الإنسان جمع صلاة العشاء إلى المغرب لسبب يبيح الجمع فهل يوتر أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء هل يوتر يوتر حيث كان لا يريد الصلاة بعد ذلك وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن الإنسان الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل ومن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فليجعل الوتر في أول الليل، فلا ينام إلا موترا، وبهذا اوصى أبي هريرة رضي الله عنه. قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم في ثلاث، وذكر منها الموترا قبل أن ينام. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان رضي الله عنه يتحفظ الأحاديث في أول الليل ولا ي... ويخاف أن لا يقوم من آخر الليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث منها أن يوتر قبل أن يعاني والثانية صيام ثلاثة أيام من كل شهر والثالثة ركعه الضحى اي ركعتان من الضحى اوصى بهما كل يوم فلا ينبغي للانسان ان يجعل وتر وهنا نسال هل الوتر له عدد معين الجواب نعم اقله ركعه واكثره كم عشر ركعات 11 ركع اكثروا 11 ركعه فإذا اوتر بواحده فلا باس اذا اوتر بثلاث فهو اكمل اذا اوتر بخمس فهو اكمل بسبع اكمل بتسع اكمل ب11 اكمل لأن لان ذلك فيه كثره عمل وقلوغ الكمال ولنقتصر على هذا القدر مما نريد الكلام فيه ونحس إخواننا عموما على فعل الخيرات وترك المنكرات والقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بقدر الإمكان فإن الله في حاجة الأبد ما كان العبد في حاجة اخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فاحرص يا أخي على نفع إخوانك ما استطعت ومن المهم الذي يجب علينا جميعا أن نتجنبه ما يقع بين الناس من الخلاف بين طلبة العلم من الدعاه أو العلماء أو غيرهم من الخلاف والنزاع والتعصب لأحد دون أحد فإن هذا يوجب تفرق الأمة وتنازع الامه واذا تنازعت امه وتفرقت فان الله يقول لا تنازعوا ايش فتفشلوا وتذهب ريحكم علينا ان نقبل الحق من اي مصدر كان وانتبه وعلينا ان نرد الباطل من اي مصدر كان الباطل نرده والحق نقبله السمع الى قول الله عز وجل واذا فعلوا اي المشركون فاحشه او ظلموا انفسهم واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها فتعللوا قم تعللوا بماذا لماذا تعللوا إذا فعلوا الفاحشة بأمرين تستلحوا انتبه تعللوا بأمرين قالوا وجدنا عليها آبائنا والأمر الثاني والله أمرنا بها قولهم هذا فيه حق باطل لا قولهم هذا فيه حق وباطل قولهم وجدنا عليها, آ... عليها آبائنا حق ولا باطل حق والله أمرنا بها باطل أبطل الله الباطل وزكت عن الحق إقرارا به أو إقرارا له فقال قل إن الله لا يأمر بالبحشاء قل إن الله لا يأمر بالبحشاء إذن رد الباطل وسكت عن الحق لأنه حق وجاء حبر من الأحبار أي من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماء على إصبع والعرضين على إصبع وذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحبر وأيد ذلك بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قفضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق ممن من اليهودي يهودي قبل حق الذي جاء به بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الحق الذي جاء من الشيطان الشيطان اكبر عدو فانه جعل ابا هريره اي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابا هريره حفيظا على صدقه الفطر وفي ليله من الليالي جاء الشيطان فاخذ من الطعام فامسك به أبو هريرة ليرفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه قال انه ذو عيال وذو حاجة فرق له أبو هريرة وتركه ثم غدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله إنه ابداع إنه ذو حاج وذو فتركته قال كذبك كذبك وسيعود يقول أبو هريره فعلمت انه سيعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فانتظرت في الليلة الثانية فجاء وفعلك الليلة الأولى ثم جاء ابو ريه الى رسل عليه الصلاة والسلام فاخبره بالخبر فقال كذبك وسيعود. قال لي له ليش الثالثة والرابعة ما اسمع الثالثة والرابعة كلا؟ نعم الثالثة فعاد في ليلة الثالثة فامسك قال انا اخبرك في خبر